بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اصقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحاها